وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون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 وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وَسُبُلًا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون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 قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم الثقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم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 وَأَقْسَمُوا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بَلَى وعدا عليه حقا ولكن أَكْثَرَ الناس لا يعلمون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 وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر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 ما رزقناهم تالله لا تسالن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون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 بُيُوتٍ لَكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تستخفونها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 إِنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكِ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ إذن السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 وَأَوْفُوا بعهد الله إِذَا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كثيلا إِنَّ الله يعلم ما تفعلون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 ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون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 وإنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من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 فَمَنِ اضطر غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم وَلَا تقولوا لِمَا تصف الْسِّنَةُ الكذب الْكَذِبَ حلال حَلَالٌ حرام حَرَامٌ على الله الكذب عَلَى الْكَذِبَ